إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إذا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أخرجنا لهم بَتَرَّ مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُنْصِعُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوجًا من من يكذب بآياتنا فهم يودعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيقوا بك سَنذُوقُ بِآيَاتِي وَلَمْ تَحِقُّ بِدَاعِي مِنَّا مَا ذا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَأَقْعَى الْقَوْلُ عَلَيْهِ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْقِضُ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ يَسْكُنُ فِيهِ وَنَهَارًا رَّبًا مّبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَأَنَّهُ يُنفَخُ فِي وُرِفِعَ فَزِعًا مِّنَ في السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ آتِيهِ غَدًا حَاضِرِينَ وَتَوَلِّجِ الْجِبَالُ تَحْتَهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مرة صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون